بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يصفون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا أجر غير عممنون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 ولا تطع كل حل في المهين هم بنميم من ناعل الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذنيم أن كان ذمالي وبنين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 الَّذِي يَدْخُلُ النَّهَارَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينًا وَغَدَوْا عَلَى حَرٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونِ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ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 أَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدْلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 تصبر لحكم ربك ولا تكونك صاحب الحوت إذ ناداه وهو مذموم لولا أن تداركه نعمة من ربه لن بذ بالعرائى وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين.